يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون والله عليم بذات الصدور فلم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فتاقوا وبال أمرهم ويهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت فأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفوا وتولوا واسترنا الله والله قليل حميد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 ومن يؤمن بالله ويحلل صالحا يكفر عن مسيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوس العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير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 وَلَا تَنَامُوا إِنَّنِي نَائِمٌ وَأَطْفَالُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ حَرَّسُوا وَلَكُمْ فِيهِمْ فَاخْشَوْهُ وَإِنْ دَعَوْهُ لَنَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَكِنِ اصْبِرُوا وَلَا تَغْضَبُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِالْكُلِّ رَقِيبًا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ ما ومن يوقى سرح نفسه فأولا لكهم المفلحون إن تقرطوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويرفر لكم والله سرور حميم عالم الخير الْعَزِيزُ العزيز